تحيه طيبه لكم مشاهدينا الكرام وتحيه طيبه لكم اعزائي الطلبه طلاب علم تلاوه القران الكريم اسال الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على مائده القران الكريم دوما وابدا وان يكون القران الكريم شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم في الدرس السابق او الدرس الماضي تطرقنا الى علم او حكم من احكام التجويد هذا الحكم كان المد المد وعنوان الدرس يكون المد وانواعه واقسامه او أحكام وأقسام فضح احكامه واقسامه واضح احكامه واقسامه وقلنا ان حروف المد هي ثلاثه باللغه العربيه قلنا ما يسموهم حروف العله اذا حروف المد هي الالف والواو والياء كانت على شروط صح الشرط الاول قلنا يجب ان يكون حرف المد ساكنا خالي من اي حركه واضح إذن اي حرف من حروف المد اجده متحركا يعتبر مو حرف مد واضح وقلنا الشرط الاخر يجب ان يكون ما قبله لو ما بعده ما قبله شنو متحركا ويجب ان تكون الحركه من جنسه او شبيهته واضح اي ان الالف الساكن يكون ما قبله جاوبوني مفتوح مفتوح الالف الساكن ما قبله مفتوح الواو الساكن ما قبله الياء الساكنه ما قبلها جزاكم الله خير جزاء المحسنين يمد هذا الالف او الواو او الياء بمقدار ايش بمقدار حركتين وعرفنا الحركه يعني شنو الحركه اي اذا كانت في الالف يعني فتحتين واذا كانت في الواو يعني ضمتين وفي الياء يعني كسرتين هذا شنو نسميه المد سمينا المد الطبيعي إلى تسميه ثانيه يسمون المد الاصلي شايفين واحد يشتري تلفزيون يقول له هذا اصلي وهذا مو اصلي واضح احنا هنا هم عندنا مد اصلي ومد غير اصلي او مد يسمونه فرعي واضح مد أصلي ومد فرعي أو مد طبيعي الثاني راح يسمونه غير طبيعي واضح؟ ليه سمينا طبيعي؟ قلنا لأن صاحب الطبيعة السليمة أو السليقه السليمة لا يزيده ولا ينقصه عن حده يعني لا يقول الذين أنعمت عليهم الذين ويطول الياء ها؟ ولا يقول الذين انعمت عليهم ويختصر الياء يطيها شنو حقها في المد ويقول الذين انعمت عليهم او يقول صراط الذين انعمت عليهم صراط بها مد لو ما بها مد وين المد بكلمه صراط الالف الالف بعض الاخوان بعض الاخوان شنو عنده كلمه صراط يطول المد فيها احنا ما طول موضوعنا وين فاتحة الكتاب خاطر نبين كل الاحكام اللي وين هذا المد الطبيعي من الاحكام الواجبة شرعا لا يجوز زيادة الحرف او نقصانه كما اتفق كيفك واضح الحكم الشرعي العالم المجتهد الفقيه يقول يجب أن يعطى المد الطبيعي حقه ومستحقه لا يزيده ولا ينقصه القارئ حال حال منه الضالين ايضا ما يصير تنقص من كلمة الضالين هل سنعرف ليش كلمة الضالين يمر علينا إن شاء الله إذا يسعتنا الوقت بالمدود واضح شلون أنا أريد أعلمكم بس المد الطبيعي الحمد بهمد الحمد بهمد ماكو لا الف ولا واو هذه ضمه اذا يصير اقول الحمدو شنو الفرق بين الواو والضمه الواو هو مثل ما قلنا من لفظه ها شايف الجاهل الصغير من يريد يلزمه النار يقول لا او لكن اذا ضمش راح يصير نص واو سواه يصير أو، ها، أو. يعني ضمة واضح، فإذن هنانا، أو، لو، أو، صغيرة، صغيرة حركة زين، الحمد لله هي، إذن هنانا ننتبه المن ها، للضمة من سوي هواء زين حجياتنا واضح إن شاء الله الكلام، الحمد لله كسره اجتني كسره دير بالكم مُيا رب بي نفس الكسرة يصير أقول ربي اكو أكو عندنا بالقرآن كلمة رب تلفظ أو ترسم بهالشكل وأكو عندنا كلمة تكتب رب بي صح الفرق بين هذه الرب وبين هذه شنو؟ هذه بالكسرة وهذه بمن؟ في سوره ياسين شعرنا يوم لا شنو طل ني عن شنو عن ني شنو الفرق بين هاي النون وهاي النون او هاي, هاي النون مكسوره بس هذه وراها ياء يصير اقول هذه حجي الفضل النهايه عن الفضل النهايه عني عني مو الفضل النهايه الفضل النهايه تغ ها تغ شنو ها تغني صارت هم يا صارت اثنين يائات هذه عني وهاي يصير نقول تغني ما يصير هاي تغني شوف تغني كسره ها او اذا نلفظها وقفا بدون حركه راح يصير تغن تغن بس هاي يصير نقول عن ما يصير لان ياء ما يصير راح نلف الياء هذا الفرق بين الكسره والياء هذا الفرق بين واحد يقول الحمد لله يعني راح تصير هيك خطأ واضح؟ الكلمة لو نكتبها اللي جاي نلفظها نكتبها لله هي ما يصير الكلمة تكتب هكذا وتقرأ بالكسرة ولا تقرأ بمن؟ بالياء كذلك الحمد. الحمد بس إذا ألفظها الحمد يعني لازم نشيل هذه الضمة وش نخلي هنا؟ صح؟ وما كو عندنا كلمة الحمد صارت واضحة الفرق بين الحركة والحرف اخوان وأوضحها بعد أكثر إن شاء الله وتفهموها أكثر إذن هنا ش راح أقول يوم لا تغني عني شفاعتهم شيئا شوف شلون تغني عني بعد بعد تغني انتبه هنا تغني عني واضح الفرق بين الكسرة واليا الحمد لله كذلك هنا أنا شنو رد بالعالمين رد شوف رد ما قلت بال عالمين ويصير يا ما يصير واضح الحمد لله رب العالمين اجانا مد لو ما اجانا مد اكو مد عبرتو وما انتبهتو له وين الالف وين في كلمه لله شوف اه مقدار اش قد الحمد لله رب العالمين اذا هذا المد اللي عندي قلنا لان الالف دائما شنو الالف دائما ساكن وما قبله مفتوح اذا هو دائما بمد واضح بس مرة المد يكون غير طبيعي ومرة يكون طبيعي يعني مرة يكون بمقدار حركتين ومرة اكثر من حركتين اذا هناك حجاجنا شبابنا اخواتنا حجياتنا يصير واحد يقول الحمد لله رب العالمين يصير ها ليش لان الالف قلنا يمد ما الطبيعي المقدار حركتين خلص خلص اذن مو من حق واحد يمد هنا زين يصير واحد يقول هنا بسم الله الرحمن الرحيم يصير إذن بعد مو من حقي حرف الالف أمد أكثر من حركتين إذا ما كان هناك سبب وهذه الأسباب راح تمر علينا إن شاء الله بس خلونا نكمل هنا هل سواضح؟ الحمد لله رب العالمين وين عندنا؟ ألف صح؟ بعد وين عندنا؟ بعد وين عندنا مد الياء مين هذه مكسورة وهذه الياء ساكنة واضح لأنها مو متحركة لو فوقها فتحة كان صارت العالميا لو فوقها ضمة كان صارت العالميون مصحح بس هي ساكنة فصارت العالمين سين الرحمن الرحيم عندي مد لو ما عندي مد الرحمن ها الرحيم هذا الألف اللي يسمونه الألف الخنجري ها الألف الزغير هذا يعمل عمل الألف الاعتيادي هذا فقط خطا كتب بهذا الشكل وإلا هو يعامل معاملة الألف الاعتيادي ماكو فرق واضح؟ فاذا الرحمن وأيضا الياء ساكنة ما قبلها الحاء شنو؟ مكسور إذن يكون هنا مد طبيعي، إذن يصير هنا أنا أقول الرحمن الرحيم عداني والله صاير قارئ يعني يصير مو من حقي واضح كن انتبه بعدش عدنا ما شاء الله المدود خير مالك نانا الألف موجود بكثرة واضح مالك يوم الدين الواو هنا الواو عندنا بيمد طبيعي صح؟ كم واحد يقول بالواو مد طبيعي؟ طبعا انتم من سالتكم يجي السؤال تعرفونها ماكو بيمد <تصفيق> زين ليش هنا ما عندنا بالواو مد طبيعي؟ خل نجي للشروط قلنا اولا حرف المد لازم شي يكون والواو ساكن القبله متحرك والقبل متحرك الحركة شنو؟ حركة لازم ضمة قبل هذا, ض... هذا ف... قبل شنو قبل فتحة يا. يا واضح مثل من يعني مثل الفرق عندي كلمة وحور شنو عين او عوفوا اعطيكم بالواو الذي اطعمهم من شنو ها جوع يعني الجي مش بيها مظمومة جو لو مفتوحة تصير شنو جوع مصحيح؟ بس هي شنو مضمومه الذي اطعمهم خلينا نشوف الوراء وراها وامنهم منين صارت مفتوحه اكو فرق بين هذا الواو وهذا لو ماكو ما مو صحيح زائد هذه شنو ها؟ عين عين عين يشرب بها المقربون مصحيح؟ عين يشرب بها المقربون لكن عندي وحور يعني العين يش بها منو بيهن من جماعتنا اللي بيها الشروط العين لو العين شلون العين شلون العين مو ازحفك هنا ازحفك شايف زين ما يصير لو نخليك تسوي شناو دير بالك فعين الياء الساكنة ما قبلها حبيبي شلون مفتوح ها مكسور زين الياء الساكنة ما قبلها مكسور اذا عين والواو الساكنة ما قبلها شنو اذا شنو جوع ففي كلمة يوم الواو ساكن ما قبلها شنو مفتوح إذن هو ليس هنا من حروف المد الطبيعي الالف هم يجي بالقرانه ليش قلت لكم على الملاحظه الاولى بذاك الدرس قلت لكم الالف هو دائما ساكن وما قبله مفتوح لا تحتارون به لانه ادري راح يجيكم الياء والواو مره ما قبلها مطابق يعني يشبهها ومره اخرى ما قبلها مخالف واضح مثل كلمه خوف وجوع او كلمه بيت ها شنو قبلها شوفوا مفتوح احنا المفروض شو نريدها نريدها مكسور يعني اهل العماره من يلفظون شنو بيت قالوا بيتكم ها بيت يلفظها بالمد الطبيعي تدري ليش لان صعبه عليا يلفظها بهاللفظ لأنه الحركة إذا كانت مخالفة تكون صعوبة بالنطق الأسهل منه هستنت منه أسهل لك تقول بيت لو بيت الفضها الاسهل لك تقول بيت لا بيت مو بيت تكلفة بيها بيت شوف حتى حركة الفم بيها تكلفة بس بيت طبيعية جدا جوع طبيعية جدا بس منه تقول جوع اليوم أنا جوعان تقول لهم اليوم أنا جوعان واضح؟ أسهل اسهل فلذلك اشوف اللكنه اللغه الدارجه تاثر على اللغه العربيه شنو تاثير كبير زين خطباء المنابر شي يقولون الكلمه شنو يا حسين يا ابو عبد الله ها بس دائما خطباء المنابر ما يقولون يا حسين يا حسين مو صح يا حسين يقولون البيت ما يقولون البيت للسهولة جاء الشبشلون بس هو لفظ خطأ اللفظ خطأ هو حسين مو حسين جاء الشبشلون هو شنو يقولون يا آلة بيت رسول الله ما يقول يا آلة بيت رسول الله حتى بعض الشعراء في أثناء القاءة للقصيدة يقول يا آل بيت رسول الله حبكم واضح ما يقول يا آل بيت رسول الله ما يلفظها باللغه العربيه الصحيحه فاذا شاهد الكلام هذه للسهوله فاحنا شنو اذا الواو او الياء اذا كان ما قبلها مخالف راح شوية نتكلف بالنطق مالتها جا شوف شلون فاذا هنا يوم شوف يوم لو يوم ها اذا مالكي يوم الدين مالكي هذه هاي الإطالة كلها والشرح مثل ما قلنا خاطر نقول هذا الحرف ما بيمد فحبيب قلبي لا تتعب نفسك وتقول مالكي يوم الدين ما فيش كلام زين نقول مالكي يوم الدين شوف يوم الدين بس لو القبل مضموم كان قدرنا نمده بحركة الفم مالك يوم الدين بس هذا مالك يوم كانما تق تقطع واضح <تصفيق> الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يعني هي الحركه الديناميكيه بحركه الفم ها الافضل ان تمد بس حركتين اذا كان ما قبله مفتوح ما تطول به حتى الحركة يا دوب تجي في سبيل يقال هذا في مد يسمونه هو هذا الواو وليا إذا اجت الحركة ما قبله مخالفة بعد ما راح يسمون الواو طبيعي راح يسمونه هنا مد اللين مد اللين اللين واضح؟ سمونه مد اللين ليش وشنو سببه؟ يقول هذا سببه لاظهار الحركه المخالفه اللي سبقت هذا الحرف يعني الواو الواو لو عدنا اللي قبل ضمه نحتاج نتكلف من يقول جوع ما نتكلف بس من صارت مفتوحه خوف شوف اكو تكلفه لو ماكو فيقول وضع قانون وقرار سمي بمد اللين لكي تظهر الفتحه بصوره صحيحه فجاه تلاحظ الواو والياء مرة اللي قبلها يشبهها الواو قبلها مضموم والياء قبلها مكسور ومرة لا يجي ما قبلهن مفتوح من يجي ما قبلهن مفتوح يصير تكلفة بالنطق مالهن فأكون ملتفت خاطر لا تصير مالكي يوم الدين من هاي خلولها قانون المد الطبيعي يقول خاطر تظهر الفتحة بصورتها الصحيحه الصحيحة فتقول مالكي يوم الدين صارت لفظه صحيحة اياك نعبد ها إياك نعبد بو وهنا انا اريد ااكد على هذه واشرحها زين هسه هنا مالكي كسره لو مو كسره ويوم ياء له مو يأ. ليش بعضهم يقول مالكي يوم الدين هاي تسحبه هاي الياء الياء هذه اللي بعد الكسره تسحبه تخليه يسويها، تخليه يسوي الكسرة يا مال مالك، هي شنو؟ كسرة. ما يصير تقول مالكي يوم الدين. لازم تقول مالكية يوم الدين. مالكية يوم الدين. جات لاحظني لا. مالكية يوم الدين خطأ. اقول مالكي يوم الدين خطأ. كذلك الحال في نعبد الضم هذه، هذه الواو تسحبها. فنلاحظ البعض في سووها، سووها الواو. فشي يقول اياك نعبد واياك نستعين خطا اكو احنا عندنا واو هسه بالكلمه هذه ما عندنا من تفتحون القران الكريم وتباعون بفاتحه الكتاب نعبد تلقون على الدال ضمه له واو هواي فادنا هذا الدرس مو هواي فادنا ان شاء الله في في القراءه فلاحظوا بنعبد فوقها ضمه صح واياك هذه الواو المن الك هذه الكلمه فاذا انا من الفضهاي الفضها حجيات نلفظها نعبدو لون نلفظها نعبدو صير بيننا استونا قلنا هاي ظمه صغيرة مو واو هذا الواو واياك فاذا اقول اياك نعبدو واياك نستعين هاي جاء اسويها بالوقف خاطر تكون واضحه عندكم واضح احسن ما تشغلون السيدي وتوقفونها متل حقون توقفون السيدي إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد شوف ما قلت؟ البعض شوان يقراها؟ إياك نعبد وإياك صارت واوين ها؟ صارت اثنين واوات إحنا ش نريد؟ نريد واو واحدة فقط أرجو أن تكون هذه المعلومة واضحة اللي مو واضحة عندها خلي يرفع إيده اعيدها بدون خجل هذا درس احنا جايين نتعلم اللي ما فهمها واللي ما وصلت نعيدها زين اياك ايضا منقول نقول اياك ليش عندنا الف لو فتحه فتحة فما يصير اسويها حركتين واسويها الف واقول اياك نعبد ايس واضح اكمل قبل نهايه البرنامج اياك نعبد واياك نستعين هاي صارت واضحه الضمه والواو نعبده أرجو أن تتبهوا لها اهدنا الصراط المستقيم هذا مؤلف اهدنا ليش بعضهم يتخربط بيها يقول اهدنا الصراط المستقيم واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم تدروا ليش بسبب هذه همزة الوصل هذه شوية مشاكسة تلعثم اللسان في بعض النطق واضح في بعض الكلمات هذه قلنا همزه الوصل تذكرون احنا حكيناها بالدروس السابقه قلنا هاي عباره عن جسر كوبري مو ايش قلنا هذه تعبرك من هاي النون المن لهذا الصاد قبل لان هذا الالف ويا الصاد ادغام شمسي زين فهذا الالف وهذا الالف وهذا اللام كلهم من ينلفظون فلذلك التشراح تقول اهدنا نص صراط المستقيم قبل لا عبالتهم كل المكتوب يقرأ مو كل المكتوب ينقرأ هذا القرآن نص الحروب بما تلفظ بس مرسومه رسم لا ما نظهرها ما نقول اهدنا الصراط المستقيم لا نقول اهدنا الصراط المستقيم اهدنا هذه همزة قطع نسميها ذيك انزلناه مثل صراطها تمر علينا انعمت هذه يسمونها همزة قطع اللي هي في الرسم بهالصورة شيخنا على الالف وهمزة في الوصل في الرسم بهالصورة كأنما راس حرف الصاد يعني لو نحط لها هذه بعد كرسي الشيء صير, صير صاد واضح فإذن التفت وانتبه اهد نفس صراط المستقيم نعم باقي دقيقة وحدة صراط الذين صراط الذين هنا يا شيخ نشرح نقول انعمت عليهم شوف خو ما يصير نقول صراط الذين انعمته ما يصير نضيع هاي الهمزه ضياع هذه الهمزه خطا ضياع هذه الهمزه نقصان في التلاوه صراط الذين ان انعمت هل همزه قطع ها اي في انعمت نظهرها صراط الذين انعمت عليهم وغصبا عليهم أنت أنعمت عليه هذه السبب باللغة العربية لا تدوق راسك بي انت خذها هيش تلفظ هذه سموها باللغة العربية همزة الوصل همزة الوصل يعني هاي تربطني توصلني بدون قطع هاي يسمونها همزة قطع هاي سالفة طويلة بينبني كلاب وبينبني تميم ولغة عربية وهوش هاي فأنت بس تخذ اللفظ مالها انت احنا نقول لك هنا اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ليش اهدنا نص الصراط المستقيم لو اوصل النستعين كلمة نستعين لو اوصلها بهابي ش راح يصير عندي تبقى على وصلها ما اسويها قطع نعم تبقى شنو اياك نعبد واياك نا نستعين نهدنا الصراط المستقيم يعني هذا الألف يروح وإياك نستعين نهدنا الصراط المستقيم واضح؟ معذرة شيخي وقت البرنامج انتهى إن شاء الله التتم في الدرس القادم إن شاء الله أتمنى أنكم قد استفدتم من هذه المعلومات معلومات أخرى وأكثر إن شاء الله المعلومات كثيرة وجميلة وضح ومفيدة لكن إن شاء الله بحسب ما يسمح به الوقت وبحسب تتابع الدروس إلى أن التقيكم في درس آخر استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته